ب موسوعه النابلسي م للعلوم ع ل ي وعن أ الاسلاميه وادخلت رحمتك في عبادك الصالح ي صدق الله العظيم اني سالت الشعر ان يتوقفا فقال لهذا لهذا لن توقفا في ليله اصرار المجيد المصطفى عذرا ل رسول الله وكسرت في, في وجهه فان جمالكم لن يوسفها جاء تاثيرا م بردر قد ج م ت ل الرحمن منها يوسفها والله ا يوسف عبد الله وبه ابطال له لم ت ع ر ف ه والله لو ا صلوا الزواج من ا ل ب د ا ي ة إ ل ى النهايه تم يكتب ما اتفا والله ل و ا ا ل ز و ا ر باجرها كان ا ل ب د ا ي ة لوجهه احد ا ل س ف ى والله لو ا صبروا ان يكفجر شرعها ر و البدر ولى و ح ف ا يكفيه لقيا رب السماوات العلى و ب ح ض ر ة القول و ا ل ش ر ي م تشرفا يكفيه ان ا ل ق د ر يختصر لولا نور محمد لم يخترها ل ا ت وسلاما عليك سيدي يا رسول الله ختم اخوه الاسلام ن ح ي ك م في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ك ر ا ن ي ه ا ل م ب ا ر ك ة وقد اقاضت العقرى الكريم والعين الكريم هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ك ر ا ن ي ه تسريعا ل ل ر ا ح ل ة التي ا ن ت خ ل ت الى جوار ر م ض ا في هذه الايام ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة فهي الان في ا ل ج ن ة تسعد بالجلوس على شواطئ وانوار في ظل الاشجار وقطف الثمار وسماع الاوتار و ش ف ا ع ة ا ل ا ب ي المختار والامس برؤيه الروائح الاسرة هو العوز ت ا الغفار ل ا ل نتقدم لكم ش ر و ب ا س اشقاء الراحلة الكريمة جميعا بخالص الشكر <أشوف> بكل من <تقدم> وزن <بهذا> <تقدم> <وستاب تقدم> في هذا العداء نتابع للاستماع الى مريضه ا ل ه ذ ه ا ل م ش ي ر نعيش في احبه ذي ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ه المباركه التي يطلع عليها ت ا ل و الاعلم ا ل ق ر آ ن ي الاذاعي الكبير ف ض ي ل ة القارئ الشمس محمود او الوهم الطعيف القرد قرد بدعوه ا ل م س و د العربي في حروب مصر ا ل ع ر ب ي ة والعربيه والاسلام ادعو الله لهم ان يصدوا لنا و لهم بحسن الاستماع ありがとうございました。 「こん w h a t 「そして」 No, no, no. م و س ه ا ل ن ب ل س ي ل ل ع ل و الاسلاميه Thank you h o よ <Yeah. S 2> <Yeah. S 3>、yeah. Yeah! Oh, you Oh my god! ص ا ي يا عم الشيخ محمود صاحبي يا حليف افذل ما حل دون قبيح لا اله الا الله 「あなたは神様の Bob! For、oh. love. AHHHHH、oh. انا روح الى الطير المسخر في ج و ل م و ع السماوات و ا ل ا م ض ذا ل ج ل ا ل والاكرام ع العزتي التي لا ترام ا س أ ل ك بكل اسم هو لك ت م ي ت به نفسك او انزلتها في احد ا ه ك ت ا ب ي او علمتها أو احد اهل خلقك او استاثرت م ن في علم الغيب ع ز ت ان تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا و ج ل ا ه ل ن ا وربنا يا رب العالمين وان تجعله ه ا د لنا على صراطك مستقيم يا ارحم الراحم هكذا خذلك يا اخوه الاسلام سعدنا بهذه التناوله ق ر آ ن ا ل م ب ا ر ك التي تلا علينا ارض عين ت ن ص ا ر و الشيخ محمود ابو الوطى ا ل ص ع ي ب ي ا ل ق ر ب ت ع د ل د ع و ة ا ل ت ل ف ز و ن العربي ة ا ل ج م ه و ر ي ه مصر العربيه ة السلامية ن ك ر والعازل خ د ل الفتقية ت ي حديث الفكهانية ة دار الضغطة المحيدة الخاسفة ع د د ا ل ك ا ر الكبرى ب بأكبر ا ي م ا المحطة الكبرى و ق ب ر ى ق س و ر ا ل د ر ا ب ة المتناقله و ق ص ر الفراشه ا ل ذ ه ي ل الحديثه الكبرى و د ع ب ه العبد محروف السرير وحلف ح د ل ث ا ن في شارع محروف كتبنا ل متفق ا الشتري مسامة وفتنا شقاء ا ل ر ا ح ل ة ف ش م ع ت شفا عطيه راجع حجي ع ا ل رؤوف راجع ن ت ق د ر خطنا ل ج م ي ع ب خ ا ل ص ا ل ش ف ر لكل من و ن ا ل ت لهذا العذاب سئلين ا م و ل ا عز وجل الا له يروون يقرون ويعزيزون ابدا وشكر الله ت ع ي ي ا ه ت ع ي د ا